استمع إلى الجمل وقرأها وتأمل معانيها مستعينا بالصور ثم اكتبها في دفترك لا تقود سيارتك بسرعة اهتم بقواعد المرور تعامل مع الناس معاملة حسنة في المرور استخدام الهاتف الجوال في السير ممنوع يجب استخدام حزام الأمان أثناء السير